فضيلة الشيخ عطية نود أن نعرف معنى الاعتكاف وهل له دليل في القرآن والسنة يؤكد مشروعيته وما الثواب عليه وما حكمه الاعتكاف معناه لزوم الشيء وحبس النفس عليه سواء أكان خيرا أم شرا قال تعالى ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون أي مقيمون على عبادتها والمرار بالاعتكاف شرعا لزوم المسجد والإقامة فيه بنية التقرب إلى الله والإجماع منعقد على مشروعيته فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما كما رواه البخاري واعتكف أزواجه من بعده كما روى البخاري ومسلم عن عائسة رضي الله عنه وحكمه أنه سنة ويكون واجبا عند النذري ويتأكد فضله في رمضان وفي العشر الأواخر منه والأحاديث التي وردت في فضله لم يتفق على صحتها وإن كانت تقبل في فضائل الأعمال منها ما رواه الطبراني والبيهقي والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار ثلاثة خنادق أبعد مما بين الخافقين وما رواه البيهقي من اعتكف عشرا في رمضان كان كحجتين وعمرتين وهناك ترغيب في الاعتكاف أقل من يوم فقد روى الخطيب وابن شاهين عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتكف نفسه ما بين المغرب والعشاء في مسجد جماعة لم يتكلم إلا بصلاة وقرآن كان حقا على الله تعالى أن يبني له قصرا في الجنة والله أعلم